ولان نسيت ايتها فلست انسى زينب ودوام محنتها وطول عنائها حملت من الارزاء ما اعيل وراء حمل اليسير ير النذر مئين ولئن نسيت فلست أنسى زينبان ودوام محنتها وطول عنائها حملت من الأرزاء ما أعيى الوراء عمل اليسير النزر من أعبائها عن كربها وبلائها سلكربلا عن كربها وبلائها سنكر بلاء سنكر بلاء وبلائها على القتل تنوح وتارتان تحنو محافظة على أبنائها وتطوف حول حمال أباد حماته صرف الردى وأباحة كنسائها من مبلغ عني سرايا هاشمين خبرا يدك الشوم من بطحائها سوفيات واعظم ما شجاني غيرته يا غيره الاسلام سل ورجالا يا في مجلس شلسهوا اغوا به الشيطان في أهوائها صلى على محمد وآل محمد <تصفيق>